كنا القاعده الاصوليه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر والمبيح القاعده الفقهيه شبيهه قدم الحاضر على المبيح ايش انا قلت ايش خلاص قدم الحاضر المبيح ممتاز قدم الحاضر المبيح المبيح القاعده الفقهيه والقاعده الفقهيه تسير على سيره هذه القاعدة الاصوليه تقديم الحاضر المبيح وهي إذا اجتماع الحظر والإباحة يقدم العلماء الحظر على الإباحة أنت ممكن أنا أسألكم مش الفرق بينهم القاعدة الأصولية إذا تعارض الحظر والمبيح قدم الحظر على المبيح القاعدة الفقهية إذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر على الإباحة إيش الفرق بينهم أسابق دكتور لا هو مش أوي هذه فهلوة لكنها فهلوة مضضبطة صحيحة كلامك صحيح كلامك صحيح هو ده الفرق عموما بين القواعد الأصولية ده عموما في فرق اسمه فرق عام بين القواعد الأصولية والقواعد الايه الفقهية القواعد الأصولية عامة كما تقول القواعد الفقهية يستثنى منها. يعني فقهيه لا تعمك القواعد الأصولية قد تكون في باب في باب في جزء من باب القواعد الاصوليه تعم الكتاب وايضا القاعده الاصوليه لا استثناء منها في استثناءات والقاعده الفقهيه يستثنى منها ده عموما على كل القواعد الأصولية والقواعد الفقهيه فنزلوها على الاحاديث يصح صح لا مش بس كده طبعا فضل يا استاذ انا بس لان اجاباته لم يدرس ولا ولا شفناه في أي شيء شيء قلت له دي آه بس اجابه سديده آه. لا لا هو طبعا شطر الجامعه بتبقى صحيح الأولى القاعده الاصوليه بين الدليلين الحاضر والمبيح طب بتفضل كمل بقى كمل اللي انت قلته بس عشان نعرف اه ايوه عشان واما الثاني الحظر ولباح الحكم حكمه محظور حكمه مباح يبقى الأول بين دليلين والثاني بين إيه؟ حكمين الأول بين دليلين والثاني بين, بين حكمين وهذا التفريق سيأتي لكن هذه القاعدة الحق قاعدة الحظر والإباحة قاعدة فقهية المذاهب الأربعة قد طبقوها في كثير من المسائل على الأحكام كانوا يقولون إن كان هذا الحكم والحظر وهذا حكم الإباحة والتعارضة والتعارض كما قلنا في, في, في ذهن من؟ في ذهن المشتهد صحيح ولا لا؟ صح؟ خطأ خطأ والله ده في نفس الحب لأن ده ليس تعارض بين أدلة تعارض بين أحكا التداركت يعني؟ آه طيب الح... آه طيب خلاص يعني... يعني انت مخطئ يعني؟ الحمد لله جزاك الله خير معترف يعني طيب أما في المس... الأمثلة على ذلك مثلا إذا اشترك الحلال والمحرم في صيد صيد صيد زبي غزالة تسير امام المحرم والمحرم يعشق الغزال طيب او السمان كما تقولون و نظر عليها فرمى بالسهم فالمحرم رمى هو ايضا بالسهم فاصابها السهمان فالان من ياكل منها الحلال ام الحرام قد نقول سهم المحرم سبق سهم احتمالات ثلاثه ولا كم احتمال الرابع هو ايه بقى قلنا اصابوها ده اختراع منك بقى لا. طيب ايه بقى اول شيء اصابها المحرم سبق سهم المحرم سبق سهم المحرم. الحلال تعرفون ايش الفرق من المحرم والحلال المحرم الذي قال بكى بعمرة ولبس الإحرام الحلال هو لم, لم يتلبس بالنسب لبس ثيابه طيب ف سبق سهم المحرم او الثانيه الفرضية الثانيه سبق سهم الحلال اشتبه لا ندري سبق هذا ذاك لو سبق سهم الحلم فيا الحلم منتهى الموضوع الحل تحصيل حاصل سهم المحرم لو سبق, سبق سهم المحرم لا يجوز لان صيد المحرم حرام وصيده في الحرام حرام, وصيد في الحرام حرام لو اشتبه هنا هي المسألة الهندة اشتبه ما ندري أيهما سبب يبقى اشترك حيل وحرام في صيد يبقى اشترك حظر و وم... مش حظر ومبيح حظر واباحة حكم سيد المحرم يبقى حاضر يبقى حظر مش حاضر حظر حكم سيد الحلال حلال يبقى مبيع. يبقى ايباحة يبقى هنا الان اشتبه اشتبه أو اشتبه العلماء بين حظر وإباحة قالوا نقدم الحظر على الإباحة يعني حكم الحظر أقوى من حكم الإباحة حيطة للإباحة حيطة للطعام أيضاً لو دخل الرجل في ليلة الليلاء قمرية خصبة القمر ولا أنوار ودخل في غرفة نومه فوارد نسوة ثلاثة ويعلم يقينا أن منهن امرأة هي امرأته وهو لا يستطيع الصبر يريد واحدة منهن، هند فنقول له ايش اشتبه الامر بين الحل وبين وبين الحل سألنا متزوج كم واحدة طال واحدة واتمنى الثلاثه قلنا دع التمني والترجي على ايش جانبا يبقى لنا ان نقول لك تملك واحدة والواحده اختلطت بغيرها فيبقى اي عندنا هو الوقوع على مراتي حلال اباحه والوقوع على الأجنبية حرام حظر فاشتبه والتبس الحظر على الإباحة فقدمنا الحظر على الإباحة. قلنا موت اليوم موت ولا تقرب واحدة منهن موت ولا تقرب واحدة منهن فمن عفى فمات فواشئين حديث الموضوع فلكن نقول له الآن نستأنس به يعني أنت لا تقترب لأنه لا يجوز ستقع في الحرم ستقع في الحرب. فغلبنا الحظر على الإباحة وعند الملكية أيضا يعملون بنفس القاعدة يقولون كلب معلم انظروا الى, إلى صورة المسألة الكلب المعلم كيف نستفيد منه في سرقة الناس صحيح كيف نستفيد منه في الصيد ممتاز كلب معلم جالس فنظر فوجد إيش وجد غزالة أو سمان يطير أو قل وجد طيرا أو, أو, او حمل وديع يمشي امامه يريده فوجدناه كالاسد يهب عليه وهو قائم يهب عليه ناداه صاحبه قال لا تتاخر ائت به التفت لصاحبه ففهم منه بينهم علامه فذهب فصادا ملكيه هنا يقولون هذا صيد محرم ليش؟ ما هو معلم ما هو ما, ما صده إلا هو الحق أنه لما لما استرسل الكلب وحده فكان الأمر على نهوي غير معلم أو على انه قد أمسك لنفسه أو قل لا الاحتمالية ورده لأن صاحبه أعطاه الأمر فأتمر بأمري وأسرع وصاد فنحن نقول بعدين التمس الحذر من بالإباح فيقولنا لا يجوز الأكل منها لا يجوز لأنه قد أمسك على نفسي احتمال وارد أمسك لصاحبي احتمال وارد لذلك قلنا لا يأكل منه أيضا من ذلك فقالوا شابهوها بذبيحة المجلسية والمسلم اشترك بالذبح المجلسية والمسلم فقالوا لا يجوز الأكل منها أيضا لو قال لامرأة جاءت فقال لها إفطار صلاتي بعيدا وكان في رمضان ورجل صائم فتأخرت عليه فقال يدك التي تأخرت فقالت ماذا أفعل أنا لا أحمل كل شيء على يدي قال يدك يدك طالق. خلاص انتهى الرجل وصل الغضبة شديدة والنساء ان أردنا قتل رجل فاعلم أنه ميت فعلم أنه ميت من أول مبارح يعني معروف المرأة إذا, إذا عزمت على أن تذهب بلبي قالها النبي سلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلبر الرجل الحازم من كل فلما اشتد الأمر عليه قال لها يدك طالق هذه اليد طالق ما أريدها أدخل البيت أرى وجهك الجميل أراك لا أرى يدك يدك طالق فرعما يقولون هنا الآن عندنا إيه عندنا امرأة إيه بقى إيه هذا هو عندنا امرأة الآن فيها جزء حلال وجزء حرام وين الجزء الحلال؟ الجسد ويجني الحرام الذي طلق فقالوا نغلب الحرام عليه على الحلال الحاضر على الاباحه فطالوا قد كلها لا يصح ان يأتي, يأتي. فهذا من تطبيق المالكيه لهذا تطبيق الشفعيه لهذا قالوا زيد لا ما الزيد قل عفركوش مجوسي رفيدي خبيث ايه اسوء الاسماء زي عفريت ايه لا عايز اسمعها اه طب عشان انا بقى اسم اخر قريب منه يعني ده ده ده اسواهم عند ربنا لقب رجل رافض خديس مجوسي تزوج امرأة كتابية من أهل الكتاب فأنجب امراه كانت كالشمس في الجمال فجاء مسلم وكاد يموت عندما راه، قال أنتم أو أنتن فتنة بني الأصفر فلابد أن أنظر كيف الصبر عليكم فأراد أن يتزوج فذهب للفقير قال كتابي وموا كتابي اتزوجها لان الله قد اباح النكاح من اهل من الكتاب فماذا نقول القاضي كان شفاعيا فقال له هي ليست كتابيه هي امراه مخلطه جزء منها ايه مجوسيه وجزء منها كتابيه لكن الفقيه سيقول كتابيه ليش ليش يعني جمال المرأة غلبة ما ليش هي أصليها شيء هي أصليها هي أصليها هي أصليها هي إيه أصليها هوا على أصليها هي أصليها نعم أقربهم من الفتاة لا هو صبري أتى بالحديثة هو الشيخ السلام قال في المنزل سنة بهم سنة إيه أهل الكتاب أخطأ <تصفيق> كلام صحيح يستدل به لكن هو لو أكملت الرواية لعلمت الخطأ قال غير آكلي دبائحهم أو ناكحي نسائهم هو طبعا ما أنا أعرف لك ما تعرفهاش طيب ناكحي نسائهم صيحوا لذلك ها ليه تنسب لها ما في عرق كتابي أيضا. ما تنسب لها هي الآن صغيرة للأبوين، وهذا كتابي وهي كتابية،, كتابية وأبوها موجودين. ولا ما يقولون بأنها لا لا يستط لا يصح له زوج من، لا يصح له زوج من. لما تغليب الحاضر على على الإباح، تغليب الحظر على الإباح. أيضاً من ذلك في قتل الصيد من حلال ومحرم كما في مذهب. الحنابلة في مذهب الحنفى ومن مذهب الحنابلة أيضا قالوا إذا وضع على المائدة لحم بقر ولحم خنزير ولم يعرف أيهما البقر وأيهما الخنزير أجر لكم الله فلا يجوز أكل منه معناه يقينا هناك ما هو حلال وهناك ما هو حرام قال العلماء نغلب الحظر هنا على الإباح فلا يجوز أن أكل منها بحل من الأحم من ذلك ايضا من المسائل التي يتمسكون بها يقولون يحرم الحنابلة ده المرداوي ذكر ده يحرم النظر للخنثى المشكل تعرفون من الخنثى المشكل من اشكل هو من الرجال ام النساء اللي هم بيسموهوا عندنا في في العامه الان اسمه الجنس الثالث صح ها تمام عندي أمة <متنع> <متنع> يقولون خلص المشكلة الذي لا تعرف هو امرأة أو رجل هذا لا يجوز النظر إليه لماذا كيف فين اجتماع حاضرون في في جزء وجزء هو يقولون الآن لم نعلم هو امرأة أو رجل إذن عنده وإيش هرمونات الانوثه وهرمونات هو الإيش الذكور ونغلب هرمونات الانوثه من باب تقديم الحظر على على الالباح الحظر الالباح فلا ينظر فلا ينظر إليه أما أقسام اجتماع الحظر والالباح عند الفقهاء ثلاثة الأول اختلاط المباح بالمحظور حسنا مثل خمر وماء اختلطا ذاب هذا في ذاك الحق أنك لو شربت شربت ماء بيش بخمر أو خمر بماء لكن هنا هذا الاختلاط الحسي نقول لا يدوس قولا واحدا لأن هذا لا يمكن الفصل بينهم الأمر الثاني هو الاشتباه اشتباه المباح بالمحظور التباس التبس مثلا عنده شاتان شات قالوا له ماتت قبل الزبح وشات زبحت فشاتان الآن ميت ومذكا وهو لا يدري أيهما المذكاء وأيهما التي ماتت؟ فقال علماؤنا لا يجوز أن يأكل واحدة منهما لالتباس الحظر والإباح. التبس الأمر عليه. والاجتماع الثالث الشك في العين الوحيدة. في شك في العين الوحيدة هي طاهرة ناريس. سوب هو يسامع أن في خطرة ناريس وقعت عليه. فهو شتبع عليه هذا طاهر أو ناريس؟ طاهر أو ناريس؟ فالاشتباه هذا يمنعه من استخدام السوق الفرق بين القاعدتين كما قلنا قبل ذلك القاعدة الأوصولية تعارض بين دليلين وأما القاعدة الفرقية تعارض بين حكمين حظر وإباح أيضا التقديم تقديم الحاضر على المبيح اصوليا من باب الترجيح أو من باب النسخ أما تقديم الحظر على الإباحة في القواعد الفقهية فهي ترجيح عند الجميع يبقى القائدة الأصلية عند الجمهور ترجيح وعند الأحناف نسخ أما الحظ والإباحة ما بين الحكمين ما فيش نسخ النسخ لا يكون إلا بين الأدلة فهي من باب الترجيح عند عند الجميع من الفوارق أيضا أن القاعدة الأصلية لا استثناءات فيها والقاعدة الفقهية فيها استثناء. ما من قاعدة فقهية إلا ولها استثنات وأما وجوه الاتفاق بين القاعدتين بأنهما يدوران بين أمرين لا ثالث لهما. إما حلال وإما حرام إما حظر وإما إباح فقد اتفق اتفقت القاعدتان في ذلك وأيضا اتفق بأن الحظر يقدم على الإباح الحرام يقدم ويخلب على الحلال من باب الاحتياط الثالث اتفاق المذاهب الأربعة على العمل بقاعدة الحاضر يقدم على المبيح والحاضر يقدم على الإباح المبحث قبل الأخير عين واحدة التبس الأمر عليه في عين واحدة إذا قلنا بالأصل عند الاشتباه فإننا نقول بالشك الاصل يقدم عند الشك لا عند الاشتباه نتأكد من إن فينا رسجات لكن ما ندري جاءت عليه جاءت على غيري فهم لكن الفرق بينه وبين بين الشك إن في مياه مثلا أنا بشك إن فينا رسجت أو ما جاتش لكن انا مستيقن إن رسجت لكن ما أدري بقى عندما جت النجاسة اللي أنا مستيقن منها جاءت على الثوب أو جاءت على الثوب اللي بجانبه فهم كيف هذا الفرق بينه هنا فض. ترجيح للجمهور ونسخ عند الاحناف اما القاعده الفقيه فكلها ترجيح لانه لا نسخ إلا بين دليلين وهذا الخلاف بين حكمين طيب نقول ايضا هناك حذر وإباحة لكن ليس بين دليلين بين قول صاحب وبين سنه بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول والاصل عندنا بانه كما اسسنا في منهج المسجد صاره العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتوين ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه ولو كان صحابيا حتى ما يقدم لما قال له عمر يقول قال السنة اتبع. ما أمرنا باتباع أبي أمرنا باتباع من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تعارض قول الصحابي على على مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالحضر أو الإباحة فالأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمما المسألة مثلا لو ضربنا لها مثل في الطهور أو الاستضاء أو او الاختسال الوضوء بماء البحر لما سئل اني والسلام على ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته يعني يصح لك أن تتوضا بماء البحر صحيح عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عمر يخالفان في ذلك ويقولون لا يجوز الوضوء بماء البحر يقولون لا يجوز الوضوء بماء البحر لما قالوا ماء البحر إيش؟ نار تحته نار البحر نار او تحته نار فقالوا اذا لا يجوز الوضوء به تحت البحر نار فلا يجوز الوضوء به العلماء يقولون هنا الان هذا قول عبد الله بن عمر, عمر العاص وهو حقا في يوم القيامه الكلام كله على مساله يوم القيامه وإذا بحار ايش سجرة انا سمعت فجرت منك يبقى سجرت فيا نار يوم القيامه نار صحيح فلذلك قال لا يصح الوضوء به فنقول اولا عندنا حاضر ومبيح الحاضر ها الحاضر قول الصاحب ممتاز قول المعلم بص انا خدت حاضر الحاضر الحاضر قول الصاحب والمبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان نقول بتقديم الحاضر المبيح ليش كيف؟ هذا نص نص طبعا قول صاحب نص أيضا نقول عدم التكافؤ زي ما قال, كما قال. عدم التكافؤ احنا اشترطنا قلنا بالإعمال الحاضر المبيح ايش؟ التكافؤ ولا تكافؤ كل قول يخالف قول المسلم يضرب به عرض عرض الحاضر لأن سلم لا يتكلم إلا بوحي وكل أحد جاء بعد النبي يتكلم باجتهاد حتى لو كان الصح، فهو يتكلم باجتهاد، والقول قال الله طال رسوله طال الله دل فعله وما أتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا. أيضا من ذلك من الامس فاضر. الا هل ايه تحته نار تحته نار تعرض للتعذيب وممكن يقال بأن النار هذه ممكن, ممكن الإنسان يمس بها أو أنهم يرون أنها نار والنار لا وضوء به الإنسان لا يجوز له أن يعذب نفسه بالنار لا أعرف فوق ذلك فإن كان عندكم شيء غيره يأتون به في حد في حد عنده حكمه مما قاله عبد الله بن العاص في ذلك هذه غير تلك وانت ممتاز انت بتقول اللي بقول بيه انها اماكن الناس معذبه هذا الذي اقول فلو عندكم غير ذلك اتونبي طيب ايضا من من امثله المعارضه مثلا ذهاب الائمه الثلاثه الا إحنا فوق الملكية وش في أي رواية؟ ما طايزن إلى حرمت هل استمتع بالمرة ما بين السورة والرقم لا يجوز وطبعاً عندهم أدلة لكن هو قول الس... ال... ال ال ال ال الصاحب في ذلك عندما سئل النبي صلى ما عليه وسلم ماذا حليل من مرات وحات قال لك ما فوق الإزار فدل على أن ما أسفل الإزار لا يحل له بمفهوم خلف حنبلاء قالوا أن أشردنا ضاب لما سئلت عن المرأة ما يحل منها إن كانت حائضا لزوجها قالت كل شيء إلا إلا الجماع فهنا العلماء يقولون مثلا يقولون الجمهور أنتم توافقوننا في توافقوننا في التأصيل فلما تخالفوننا في التطبيق ما هو التأصيل تقديم الحاضر على المبيح أو الحاضر على الإباح صحيح لما تخالفونا في التطبيق؟ قالوا كيف؟ قالوا عندنا الحاضر عائشة تقول كل شيء سوى الجماع، ده المبيح اسف والحاضر قول النمسلم ما فوق الإزار وعدادوا ذلك بقول عائشة رضي الله عنه ان إن النمسلم كان إذا أراد أن يباشر امراته حال كونها حائضا يأمرها فتتزر فيباشرها حال كونها حائضاً قالوا هذا دلاله الآن على عدم الإباحة الحظر طيب سورة المسألة هناك حديث أن المرأة إذا حاضت لا يجوز الله رعى قال يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط لا يجوز جميع المرأة حاله تكونها أحقضة لا يجوز لو حاضت لا تحرم كفعل اليهود كانوا لا ياكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في مكان وأما النصارى كانوا يجامعونها فرط وتفريط أما أهل السنة وجماعة وسطية عدول فقال يقبلها يمسها يضمها فله كل شيء إلا ما فوق السر فوق الإزارة مثلا قال لك أن تفعل أي شيء فوق الإزارة ما بين السر والرقبة لا تفعل شيء ده حاضر يمنعك والمبيح أن عائشة قالت كل شيء كل شيء في أي موضع إلا أن أن, أن أن يكون جماعا صريحا يعني لا يجوز فقالوا انتم توافقون ان الحظر يقدم على الاباح فليما تركتم الحظر وأخذتم من اباحه كيف يجيبون شيئا؟ شيء لا ممتاز ممتاز ليش ممتاز انت انت صاحب الشيخ صبري شارد ده صحيح هم يقولون تكافؤ الادله عندنا حديث وعندكم ايش؟ اثر صحيح وحديثنا حديث عن مسلم والكلام اللي عندكم كلام من عائشه رضي الله عنها فلا يخذبين. هذا التطبيق مع اننا سنقول بان قول الحنابل هو الايه وهذه وهذا وجه عند الشافعي ان له كل شيء سوى النكاح لانه قد جاء حديث مرفوع فتطبق القاعده بحسب المرفوع حديث صحيح مسلم قال اصنعوا كل شيء سوى الجماع او قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح فيبقى التطبيق هنا لكن الكلام لا يرد على من لا يرد على الجماهير لانهم يقولون المعارض عندنا قول صاحب وعندنا قول إيش قول النبي لا تتكافى الادله في هذا الباب وايضا من مثل ذلك ما رواه عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله ينهى عن عاقب الشيطان وإيش عاقب الشيطان هذا ما تعرفونه عاقب الشيطان هو الإقعاء والإقعاء كيف يأتي شوف كأنك برجلك هكذا تتسع تفتح وتجلس على المقعد هذا الإقعاء هذا يشبه, يشبه ايش الإقعاء الكلب وزاكنها أنه سلم على التشبه بالحيوانات وورد عن ابن عباس وعن عمر وعن ابن عمر الإقعاء بل قالوا ليسونه قالوا يا سنة بين السجتين الايقاع سنة فنظر نظر العلماء هنا قالوا احنا عندنا حذر واباح الحذر من الرسله والإباحة من قول ايش الصح قالوا لا ننظر في هذه القاعده لعدم تكافؤ ادلك احنا عندنا قول صاحب وعندنا قول نبي او فعل صاحب وقول وقول الفعل اضعف من القول فقول النبي يقدم لان سنهى عن الإقعاء. الإقعاء فلا يجوز لكن نحن بنقول الجمع بينهما وارد الجمع بينهما وارد كيف الجمع بينهما ان الاقحاء الذي قال به أنه سنه ابن هو ليس الاقحاء الذي, الذي نهى عنه النبي صلى الله وسلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما, ما يشبه الكلب. الكلب. رجله الله على أما الإقعاء اللي بيقصده عباس هو ضم الرجل ورفع على الاصابع كده والمقعده على الرجل فهمت مش افتراش واقعد ساكت ايوه فعلها بالضبط كما فعلها اخونا الفاضل هكذا شافوه الاخوه شفتوه نظرتوا من هذا نخلي الاخوه اللي ورا يا ربنا ده هذا هو الايقاع وهذا سنه بين السجدتين كان يفعله النبي صلى الله عليه كان يفعله بتاع بس ويرفعوا النبي صلى الله عليه لا خلاف بينهم لكن المهم أن تطبيق الحاضر على المبيح لا تتكافى الأدلة لا يكون بين المعارضة بين قول صاحب و وقول, وقول النبي ولا فعل صاحب قول النبي ساسر. يبقى مبحث واحد الأخير إن شاء الله نختم به رسالة بإذن الله غدا طب كيف دلوقتي ده فعل النبي وإحنا عندنا أصلا قول اللي هو أقوى من فعله قال فعله كل إصناع كل شيء سوى النكاح يعني حتى لو قلت أنت بتعارض عندك الآن قول النبي وفعل النبي ايوه ما يقدم ده الموضوع قال اصنعه كل شيء انك كان لا ما ينفعش لان ده مش تبين ده تخصيص انت هتخصص وهو قال اصنعه كل شيء وكل نص في العموم كل نص في العموم مفهوم فانت لو تقول بقى لا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه انا ساقول لك لا قول النبي جاء بعد فعل عائشه فهمت لان التبين لابد ياتي بايش بعد الاجمال او انت اتيني بقى بالتواريخ والصحيح راجح في هذا الباب ان نقول بان الايه هي المجمله التي تحتاج لتبين قول النبي الايه يسالونك عن المحيط قل هو ادم تعتزل النساء فاحتاجت لبيان فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قول سلم استوى كل شيء كان اجابه عن إيش؟ عن سؤال يعني في محل المساله اما عائشه ابتداء قالت ذلك ما سئلت عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت احدانا حائضا أمرها فاتزرت ف ويحاط مفهوم أما النبي سلم سؤل في نفس المسألة هذا وقت بيان محل بيان قال ما يحل لي منها فقال أصنع كل شيء سوى النكاح لذلك النووي خرج على المذهب الشفعي وقال بالنص يجوز لو أن كل شيء سوى الإلاجي